نشأة المجتمع المسلم وخصائصه إن الدعوة الإسلامية على يد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما تمثل الحلقة الأخيرة من سلسلة الدعوة الطويلة إلى الإسلام بقيادة موكب الرسل الكرام وهذه الدعوة على مدار التاريخ البشري كانت تستهدف أمرا واحدا هو تعريف الناس بإلههم الواحد وربهم الحق وتعبيدهم لربهم وحده ونبذ ربوبية الخلق ولم يكن الناس فيما عدا افرادا معضودة في فترات قصيرة ينكرون مبدأ الألوهية ويجحدون وجود الله البتة إنما هم كانوا يخطئون معرفة حقيقة ربهم الحق او يشركون مع الله الهه اخرى اما في صورة الاعتقاد والعبادة واما في صورة الحاكمية والاتباع وكلاهما شرك كالاخر يخرج به الناس من دين الله الذي كانوا يعرفونه على يد كل رسول ثم ينكرونه اذا طال عليهم الامد ويرتدون الى الجاهلية التي اخرجهم منها ويعودون الى الشرك بالله مرة اخرى اما في الاعتقاد والعبادة واما في الاتباع والحاكميه واما فيها جميعا هذه طبيعه الدعوة الى الله على مدار التاريخ البشري انها تستهدف الاسلام اسلام العباد لرب العباد واخراجهم من عبادة العباد الى عبادة الله وحده باخراجهم من سلطان العباد في حاكميتهم وشرائعهم وقيمهم وتقاليدهم إلى سلطان الله وحاكميته وشريعته وحده في كل شأن من شؤون الحياة وفي هذا جاء الإسلام على يد محمد صلى الله عليه وسلم كما جاء على أيدي الرسل الكرام قبله جاء ليرد الناس إلى حاكمية الله كشأن الكون كله الذي يحتوي الناس فيجب أن تكون السلطة التي تنظم حياتهم هي السلطة التي تنظم وجوده فلا يفذوهم بمنهج وسلطان وتدبير غير المنهج والسلطان والتدبير الذي يصرف الكون كله الذي يصرف وجودهم هم أنفسهم في غير الجانب الارادي من حياتهم فالناس محكومون بقوانين فطرية من صنع الله في نشأتهم ونموهم وصحتهم ومرضهم وحياتهم وموتهم كما هم محكومون بهذه القوانين في اجتماعهم وعواقب ما يحل بهم نتيجة لحركتهم الاختيارية ذاتها وهم لا يملكون تغيير سنة الله في القوانين الكونية التي تحكم هذا الكون وتصرفه ومن ثم ينبغي أن يتوبوا إلى الإسلام في الجانب الإرادي من حياتهم فيجعلوا شريعة الله هي الحاكمة في كل شأن من شؤون هذه الحياة تنسيقا بين الجانب الإرادي في حياتهم والجانب الفطري وتنسيقا بين وجودهم كله بشطريه هذين وبين الوجود الكوني ولكن الجاهلية التي تقوم على حاكمية البشر للبشر والسجور بهذا عن الوجود الكوني والتصادم بين منهج الجانب الإرادي في حياة الإنسان والجانب الفطري هذه الجاهلية التي واجهها كل رسول بالدعوة إلى الإسلام لله وحده والتي واجهها رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوته هذه الجاهلية لم تكن متمثلة في نظرية مجردة بل ربما احيانا لم تكن لها نظرية على الإطلاق إنما كانت متمثلة دائما في تجمع حركي متمثلة في مجتمع خاضع لقيادة هذا المجتمع وخاضع لتصوراته وقيمه ومفاهيمه ومشاعره وتقاليده وعاداته وهو مجتمع عضوي بين أفراده ذلك التفاعل والتكامل والتناسق والولاء والتعاون العضوي الذي يجعل هذا المجتمع يتحرك بإرادة واعية أو غير واعية للمحافظة على وجوده والدفاع عن كيانه والقضاء على عناصر الخطر التي تهدد ذلك الوجود وهذا الكيان في أي صورة من صورة تهديد ومن أجل أن الجاهلية لا تتمثل في نظرية مجردة ولكن تتمثل في تجمع حركي على هذا النحو فإن محاولة إلغاء هذه الجاهلية ورد الناس إلى الله مرة أخرى لا يجوز ولا يجدي شيئا أن تتمثل في نظرية مجردة فإنها حينئذ لا تكون مكافئة للجاهلية القائمة فعلا والمتمثلة في تجمع حرفي عضوي قضلا على أن تكون متفوقة عليها كما هو المطلوب في حالة محاولة إلغاء وجود قائم بالفعل لإقامة وجود آخر يقالفه مخالفة أساسية في طبيعته وفي منهجه وفي كلياته وجزئياته بل لابد لهذه المحاولة الجديدة أن تتمثل في تجمع عضوي حركي أقوى في قواعد النظرية والتنظيمية وفي روابطه وعلاقاته ووشائجه مع ذلك المجتمع الجاهلي القائم فعلا والقاعدة النظرية التي يقوم عليها الإسلام على مدار التاريخ البشري هي قاعدة شهادة أن لا إله إلا الله أي إفراد الله سبحانه وتعالى بالالوهيه والربوبية والقوامة والسلطان والحاكميه افراده بها اعتقادا في الضمير وعبادة في الشعائر وشريعة في واقع الحياة فشهادة أن لا إله إلا الله لا توجد فعلا ولا تعتبر موجودة شرعا إلا في هذه الصورة المتكاملة التي تعطيها وجودا جديا حقيقيا يقوم عليها كبار قائلها مسلما او غير مسلم ومعنى تقرير هذه القاعدة من الناحية النظرية ان تعود حياة البشر بجملتها الى الله لا يقضون هم في اي شأن من شؤونها ولا في اي جانب من جوانبها من عند انفسهم بل لابد لهم أن يرجعوا إلى حكم الله فيها ليتبعوه وحكم الله هذا يجب أن يعرفوه من مصدر واحد يبلغهم إياه وهو رسول الله وهذا يتمثل في شطر الشهادة الثاني من ركن الإسلام الأول شهادة أن محمدا رسول الله هذه هي القاعدة النظرية التي يتمثل فيها الإسلام ويقوم عليها وهي تنشئ منهجا كاملا للحياة حين تطبق في شؤون الحياة كلها يواجه به المسلم كل فرع من فروع الحياة الفرضية والجماعية في داخل دار الإسلام وقارجها في علاقاته بالمجتمع المسلم وفي علاقات المجتمع المسلم بالمجتمعات الأخرى ولكن الإسلام كما قلنا لم يكن يملك أن يتمثل في نظرية مدربة يعتنقها من يعتنقها اعتقادا ويزاولها عبادة ثم يبقى معتنقوها على هذا النحو افرادا ضمن الكيان العضوي للتجمع الحرفي الجاهلي القائم تعلم فإن وجودهم على هذا النحو مهما كثر عددهم لا يمكن أن يؤدي إلى وجود فعلي للاسلام لأن الأفراد المسلمين نظريا الداخلين في التركيب العضوي للمجتمع الجاهلي سيظلون مضطرين حتما للاستجابة لمطالب هذا المجتمع العضوية سيتحركون طوعا أو كرها بوعي أو بغير وعي لقضاء الحاجات الأساسية لحياه هذا المجتمع الضرورية لوجوده وسيدافعون عن كيانه وسيدفعون العوامل التي تهدد ويوده وكيانه لأن الكائن العضوي يقوم بهذه الوظائف بكل أعضائه سواء أرادوا أم لم يريدوا أي أن الأفراد المسلمين نظريا سيظلون يقومون فعلا بتقوية المجتمع الجاهلي الذي يعملون نظريا لإزالته وسيظلون خلايا حية في كيانه تمده بعناصر البقاء والامتداد وسيعطونه كفاياتهم وخبراتهم ونشاطهم يحيا بها ويقوى وذلك بدلا من أن تكون حركتهم في اتجاه تقويض هذا المجتمع الجاهلي في إقامة المجتمع الإسلامي ومن ثم لم يكن بد أن تتمثل القاعدة النظرية للإسلام أي العقيدة في تجمع عضوي حركي منذ اللحظة الأولى لم يكن بد أن ينشأ تجمع عضوي حركي آخر غير التجمع الجاهلي منفصل ومستقل عن التجمع العضوي الحركي الجاهلي الذي يستهدف الإسلام إلغاءه وأن يكون محور التجمع الجديد هو القيادة الجديدة المتمثلة في رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده في كل قيادة إسلامية تستهدف رد الناس إلى ألوهية الله وحده وربوبيته وقوامته وحاكميته وسلطانه وشريعته وأن يخلع كل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ولاءه من التجمع الحركي الجاهلي أي التجمع الذي جاء منه ومن قيادة ذلك التجمع في اية صورة كانت سواء كانت في صورة قيادة دينية من الكهنة والسبنة والسحرة والعرافين ومن اليهم او في صورة قيادة سياسية واجتماعية واقتصادية كالتي كانت لقريش وان يحصر ولاءه في التجمع العضوي الحركي الاسلامي الجديد وفي قيادته المسلمة ولم يكن ضد ان يتحقق هذا منذ اللحظة الاولى لدخول المسلم في الإسلام ولنطقه بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله لأن وجود المجتمع المسلم لا يتحقق إلا بهذا لا يتحقق بمجرد قيام القاعدة النظرية في قلوب أفراد مهما تبلغ كثرتهم لا يتمثلون في تجمع عضوي متناسق متعاون له وجود ذاتي مستقل يعمل أعضاؤه عملا عضويا كأعضاء الكائن الحي على تأصيل وجوده وتعميقه وتوسيعه وفي الدفاع عن كيانه ضد العوامل التي تهاجم وجوده وكيانه ويعملون هذا تحت قيادة مستقلة عن قيادة المجتمع الجاهلي تنظم حركتهم وتنسقها وتوجههم لتأصيل وتعميق وتوسيع وجودهم الإسلامي ولمكافحة ومقاومه وإزالة الوجود الآخر الجاهلي وهكذا وجد الإسلام هكذا وجد متمثلا في قاعدة نظرية مجملة ولكنها شاملة يقوم عليها في نفس اللحظة تجمع عضوي حركي مستقل منفصل عن المجتمع الجاهلي ومواجه لهذا المجتمع فلم يوجد قط في صورة نظرية مجرده عن هذا الوجود الفعلي وهكذا يمكن أن يوجد الإسلام مرة أخرى ولا سبيل لاعاده إنشائه في ظل المجتمع الجاهلي في أي زمان وفي أي مكان بغير الفقه الضروري لطبيعة نشأته العضوية الحركية فبعد، فإن الإسلام وهو يبني الأمة المسلمة على هذه القاعدة وفق هذا المنهج ويقيم وجودها على أساس التجمع العضوي الحركي ويجعل آثرة هذا التجمع هي العقيدة إنما كان يستهدف إبراز إنتانية الإنتان وتقويتها وتمكينها وإعلاءها على جميع الجوانب الأخرى في الكائن الإنساني وكان يمضي في هذا على منهجه المضطرد في كل قواعده وتعليماته وشرائعه وأحكامه إن الكائن الإنساني يشترك مع الكائنات الحيوانية بل الكائنات المادية في صفات توهم أصحاب الجهالة العلمية مرة بأنه حيوان كسائر الحيوانات ومره بأنه مادة كسائر المواد ولكن الإنسان مع اشتراكه في هذه الصفات مع الحيوان ومع المادة له خصائص تميزه وتفرده وتجعل منه كائنا فريدا كما اضطر أصحاب الجهاله العلمية اخيرا أن يعترفوا والحقائق الواقعية تلوي أعناقهم لي. فيضطرون لهذا الاعتراف في غير إخلاص ولا صراحة ولقد كان من النتائج الواقعية الباهرة للمنهج الإسلامي في هذه القضية ولإقامة التجمع الإسلامي على آثرة العقيدة وحدها دون أواصر الجنس والأرض واللون واللغة والمصالح الأرضية القريبة ولإبراز خصائص الإنسان في هذا التجمع وتنميتها وإعلائها دون الصفات المشتركة بينه وبين الحيوان كان من النتائج الواقعية الباهرة في هذا المنهج أن أصبح المجتمع المسلم مجتمعا مفتوحا لجميع الأجناس والأقوام والألوان واللغات بلا عائق من هذه العوائق الحيوانية الثقيفة وإن صبت في بوتقة المجتمع الإسلامي الاجناس البشرية وكفايتها وانطهرت في هذه البودقة وتمازجت وانشات مركبا عضويا فائقا في فترة تعد نسبيا قصيرة وصنعت هذه الكتلة العجيبة المتجانسة المتناسقة حضارة رائعة ضخمة تحوي قلاصة الطاقة البشرية في زمانها مجتمعة على بعد المسافات وبطء الطرق في ذلك الزمان لقد اجتمعت المجتمع الإسلامي المتفوق العربي والفارسي والشامي والمصري والمغربي والتركي والصيني والهندي والروماني والاغريقي والإندونيسي والإفريقي إلى آخر الأقوام والأجناس وتجمعت خصائصهم كلها لتعمل متمازجه متعاونة متناسقة بناء المجتمع الإسلامي والحضارة الإسلامية ولم تكن هذه الحضارة الضخمة يوما ما عربية إنما كانت دائما إسلامية ولم تكن يوما قومية إنما كانت دائما عقيدية ولقد اجتمعوا كلهم على قدم المساوات وبآصرة الحب وبشعور التطلع إلى وجهة واحدة فبذلوا جميعهم أقصى كفاياتهم وأبرزوا أعمق خصائص أجناتهم وصبوا خلاصه تجاربهم الشخصية والقومية والتاريخية في بناء هذا المجتمع الواحد الذي ينتسبون إليه جميعا على قدم المساواة وتجمع فيه بينهم آصرة تتعلق بربهم الواحد وتبرز فيها إنسانيتهم وحدها بلا عائق وهذا ما لم يجتمع قط لأي تجمع آخر على مدار التاريخ لقد كان أشهر تجمع بشري في التاريخ القديم هو تجمع الامبراطوريه الرومانية مثلا فقد جمعت بالفعل أجناسا متعددة ولغات متعددة والوانا متعددة وأمزجة متعددة ولكن هذا كله لم يقم على آسرة إنسانية ولم يتمثل في قيمة عليا كالعقيده لقد كان هناك تجمع طبقي على أساس طبقة الأشراف وطبقة العبيد في الامبراطوريه كلها من ناحية وتجمع أنصري على أساس سيادة الجنس الروماني بصفة عامة وعبودية سائر الاجناس الأخرى ومن ثم لم يرتفع قط إلى أفق التجمع الإسلامي ولم يؤتي الثمار التي آتاها التجمع الإسلامي كذلك قامت في التاريخ الحديث تجمعات أخرى تجمع الامبراطورية البريطانية مثلا ولكنه كان كالتجمع الروماني الذي هو وريثه تجمعا قوميا استغلاليا يقوم على أساس سيادة القومية الإنجليزية واستغلال المستعمرات التي تضمها الامبراطوريه ومثله الامبراطوريات الاوروبيه كلها الامبراطورية الاسبانية والبرتغالية في وقت ما والامبراطوريه الفرنسية كلها في ذلك المستوى الهابط البشع المقيت وارابة الشيوعية ان تقيم تجمعا من نوع اخر يتخطى حواجز الجنس والقوم والارض واللغة واللون ولكنها لم تقمه على قاعدة إنسانية عامة إنما أقامته على قاعدة الطبقيه فكان هذا التجمع هو الوجه الآخر للتجمع الروماني القديم هذا تجمع على قاعدة طبقة الأشراف وذلك تجمع على قاعدة طبقة الصعاليك البروليتاريا والعطفة التي تسوده هي عاطفة الحقد الأسود على سائر الطبقات الأخرى وما كان لمثل هذا التجمع الصغير البغيض أن يثمر إلا أسوأ ما في الكائن الإنساني فهو ابتداء قائم على أساس إبراز الصفات الحيوانية وحدها وتنميتها وتمكينها باعتبار أن المطالب الأساسية للإنسان هي الطعام والمسكن والجنس وهي مطالب الحيوان الأولية وبعتبار أن تاريخ الإنسان هو تاريخ البحث عن الطعام لقد تفرد الإسلام بمنهجه الرباني في إبراز أخص خصائص الإنسان وتنميتها وإعلائها في بناء المجتمع الإنساني وما يزال متفردا والذين يعدلون عنه إلى أي منهج آخر يقوم على أي قاعدة أخرى من القوم أو الجنس أو الأرض أو الطبقة إلى آخر هذا النتن السخيف هم أعداء الإنسان حقا هم الذين لا يريدون لهذا الإنسان أن يتفرد في هذا الكون بخصائصه العليا كما فطره الله ولا يريدون لمجتمعه أن ينتفع بأقصى كفايات أجناته وخصائصها وتجاربها في امتزاج وتناسق وهم الذين يقول الله سبحانه في أمثالهم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا نشأة المجتمع المسلم وخصائصه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 واما في صورة الحاكمية والاتباع وكلاهما شرك كالآخر يخرج به الناس من دين الله الذي كانوا يعرفونه على يد كل رسول ثم ينكرونه إذا طال عليهم الأمد ويرتدون إلى الجاهلية التي أخرجهم منها ويعودون إلى الشرك بالله مرة أخرى اما في الاعتقاد والعبادة وإما في الاتباع والحاكميه وإما فيها جميعا هذه طبيعة الدعوة إلى الله على مدار التاريخ البشري إنها تستهدف الإسلام إسلام العباد لرب العباد وإخراجهم من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده بإخراجهم من سلطان العباد في حاكميتهم وشرائعهم وقيمهم وتقاليدهم إلى سلطان الله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 افراده بها اعتقادا في الضمير وعبادة في الشعائر وشريعة في واقع الحياة فشهادة ان لا اله الا الله لا توجد فعلا ولا تعتبر موجودة شرعا الا في هذه الصورة المتكاملة التي تعطيها وجودا جديا حقيقيا يقوم عليها كبار قائلها مسلما او غير مسلم ومعنى تقرير هذه القاعدة من الناحية النظرية أن تعود حياة البشر بجملتها إلى الله لا يقضون هم في أي شأن من شؤونها ولا في أي جانب من جوانبها من عند أنفسهم بل لا بد لهم أن يرجعوا إلى حكم الله فيها ليتبعوه وحكم الله هذا يجب أن يعرفوه من مصدر واحد يبلغهم إياه وهو رسول الله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 ثم يبقى معتنقوها على هذا النحو أفرادا ضمن الكيان العضوي للتجمع الحركي الجاهلي القائم تعلم فإن وجودهم على هذا النحو مهما كثر عددهم لا يمكن أن يؤدي إلى وجود فعلي للإسلام لأن الأفراد المسلمين نظريا الداخلين في التركيب العضوي للمجتمع الجاهلي سيظلون مضطرين حتما للاستجابه لمطالب هذا المجتمع العضوية سيتحركون طوعا أو كرها بوعي أو بغير وعي لقضاء الحاجات الأساسية في هذا المجتمع الضرورية لوجوده وسيدافعون عن كيانه وسيدفعون العوامل التي تهدد وجوده وكيانه لأن الكائن العضوية يقوم بهذه الوظائف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 وربوبيته وقوامته وحاكميته وسلطانه وشريعته وأن يخلع كل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ولاءه من التجمع الحاركي الجاهلي أي التجمع الذي جاء منه ومن قيادة ذلك التجمع في أي صورة كانت سواء كانت في صورة قيادة دينية من الكهنة والسبنة والسحرة والعرافين ومن إليهم ومن إليهم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 والهندي والروماني والاغريقي والاندونيسي والافريقي الى اخر الاقوام والاجناس وتجمعت خصائصهم كلها لتعمل متمازجه متعاونة متناسقة في بناء المجتمع الاسلامي والحضارة الاسلاميه ولم تكن هذه الحضارة الضخمة يوما ما عربية انما كانت دائما اسلاميه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 وتجمع تجمع الامبراطورية الرومانية مثلا فقد جمعت بالفعل اجناسا متعددة ولغات متعددة والوانا متعددة وامزجة متعددة ولكن هذا كله لم يقم على اصرة انسانية ولم يتمثل في قيمة عليا كالعقيدة فقد كان هناك تجمع طبقي على اساس طبقة الاشراف وطبقة العبيد في الامبراطوريه كلها من ناحية وتجمع انصري على اساس سيادة الجنس الروماني بصفة عامة وعبودية سائر الاجناس الاخرى ومن ثم لم يرتفع قط الى افق التجمع الاسلامي ولم يؤتي الثمار التي اتاها التجمع الاسلامي كذلك قامت في التاريخ الحديث تجمعات اخرى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 والإمبراطورية الفرنسية كلها في ذلك المستوى الهابط البشع المقيت وارادت الشيوعية أن تقيم تجمعا من نوع آخر يتخطى حواجز الجنس والقوم والأرض واللغة واللون ولكنها لم تقمه على قاعدة إنسانية عام إنما أقامته على قاعدة الطبقية فكان هذا التجمع هو الوجه الآخر